يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ومن تجاهر به فالقول كجهر بعضكم لبعض تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون إِنَّ الَّذِينَ يَغَضُّونَ أَفْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَعَمَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقَوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 يا أيها الذين آمنوا إن شاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تضيبوا قوما بجالة فتصدعوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لأندتم لا ولكن الله عبب إليكم الإيمان وذينه في قلوبكم وقرى إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتنوا فأصلعوا بينهما فإن بغت إحداهما ف فَقاطُِ الَّ تَبَغ التاتَ فيِي عن عمللَِّ فَإِن فَأتْ فَأَصْنِع بَيْنهُماَا بِالعَدل وَأَقَ طُوك إِ الله يُعِبمقَصِ طين إنما المؤمنون إخوة فأصلئ بين أخويكم واتقوا الله لعزكم ترأمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا, ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلبزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا الخواب بيثال اسم الفسوق بعد الإيمان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 أَيُحِبُ أَعَدُكُمُ أَنْ يَاكُنَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّعِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُوسَى وَشَعَلَنَاكُمْ وَجَعْلَنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَآرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ لِي مَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قول تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في درد والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اثنموا قل لا تمنوا علي اذنمكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب الثماوات والرض والله بصير بما تعملون.